لا تغيبي عن سمانا يا عقيل فالكون صار ظلما يا شحلة الأئمة فالكون صار ظلما يا شحلة الأئمة لا تغيبي لا سمعنا يا يا فالكون فالكون صار ظل Hansama na jaagila, laat de de Ja, de فالكون, فالكون, صار الأئمة فالكون صار لا في لا في صار ظلمى يعشعله القائم فلكو صار يا لا زينه ذرة النوره مهجة الزهراء بنت الأنبياء دوحة المجد ونهج الأصفياء روحها في الله روح الأولياء، وسجايك سجاي الأنبياء، من علوم وتفان وبهاء، وصلات وقيام. الأنبياء دوحة المجد ونهج الأصفياء روحها في الله روح الأولياء وسجايا كسجايا الأنبياء من علوم وتفاق وبهاء وصلاة وقيام ودعاء زينت صورة الزهرة شاطرت حزنا أخاه في البلاء شاطرت حزنا أخاه في البلاء Gesteld het, aسمى معالم للاباء. Hesemt het voor het دهر من حرف النداء. Voor die gebeurtenis دهر, في الكون ذكرى كربلاء يا صبرها العظيمه وحزنها الاليم وفكرها القويمه وقد سما الكريمه يا صبرها العظيمه وحزنها الاليمه وفكرها القويمه وقد سمى الكريمه إيه انادي اه انادي والحشا شجوا تفرى اه انادي اه انادي والاسى قد شفى Ah, afanin al jouw subbet, gelei jullie met de kunst. Ah, afanin al jouw subbet, gelei jullie met de kunst. Ah, في موكب القتيل يا امه العقول هذا جزر رسولي اسرا بلا كفيل في موكب القتيل يسبايا يسبايا فوق حزن النوق اسرا يسبايا وسط الاسواق حسرا ظهور النوق اضحت للسبع يا موطنا هي شماته العداء والذل قاسي والعناء يا موقف الكرام في مجلس امي في حبل اه مشدودات يا ليت للظلام والنقع والقتام غطى استارا مهتوكا كل الرؤوس بينها تلالا رؤوس من قد بلغوا الكمال وخلدوا وسطروا النضاله وخلدوا وسطروا النضال <تصفيق> يا قادة العباد وساسة البلاد هذا الدهر العاتي قد جاء يا غاية الرشاد ومنتهى السداد تبكي دمعا هذه الأقدار ما قد دار الأعداء ذا الجلالة والمصطفى اوصى به وقال أجري لا قد قال به تعالى أجري لا قد قال به والإيمان بين الخافقين أتى الكفار مهجورين من قتل الحسين وفي ركب السبا سجاد مصفود اليدين فحق للدماء آه فحق للدماء بالدمع تطلي كل عيني Vlak tensa, scha ma taat el a'adi, volgena, xha, waai deb naziadi. Vlak tensa, scha ma taat في الكوفة كانت ذكريات من زمان وهذا اليوم لعبس في هذا الأواني وهذا اليوم لعبس في هذا الهواني فوالا من هضم وذلي ووحوزناه في هذا المحل في الكوفة كانت ذكريات من زمان وهذا اليوم لا عبس في هذا الهوان فوائله من هضم وذلي وواحوزناه في هذا المحلي.